إله والسلام على سيدنا محمد الماشرق الأنبياء والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إننا أنت العليم الحكيم آمين إن شاء الله قبل أن نكمل من حيث وصلنا على العبارة التي تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي وهي عند قوله لا يقال القيام بالنفس هو الافترنات فكيف يستدل على الشيء بنفس لأننا نقول القيام بالنفس خاص بالاستغناء، يعني القيام بالنفس خاص بالاستغناء بمعنى إنه معنى القيام بالنفس، المعنى اللزومي أو المفاضل إلى القيام بالنفس هو الإستغناء عن المحلي والمخصص فقط، الإستغناء ليس مطلق الاتغناء بل عن فردين مثلاً من أفراد الإفتقار، وهو الإفتقار إلى المحلي والإفتقار جعل مقترح القيم بالنف علامه على الاستغناء عن هذين المعنيين وهما المحل والمخصص فقط فيكون من هذا الباب بناء على هذا المعنى يكون الاستغناء عن المحل والاستغناء عن المخصص الاستغناء عن المحل والمخصص فردا من افراد مطلق للاستغناء او الاستغناء العام فيكون الاستغناء العام شاملا لجميع افراد وحيثيات ومعاني الاستغناء ومن ظلم هذه الأفراد هي الاستغناء عن إيه المحلي والمخصص فإذا ثبت لنا مطلق الاستغناء أو الاستغناء المطلق يثبت بكل, بكل آآ آآ وضوح كل أفراد الاستغناء فيكون هنا بناء على هذا بناء على هذا التوزيه يكون الاستبلال على القيام بالنفس بناءً على ثبوت الثناء يكون الاستبدال لم ما هو مذكور في العبارة الثالثة عندكم إيش صيغة العبارة اللي أصلاً كانت بالاستبدال بالأعمى على, على الأخر من هذا الباط يكون الاستبدال بالأعمى على الأخر ولكن من الحقيقة اللي أنا فرحتها مرة الماضية بتكون بالاستبدال على الأعم بالأخت ولكن المفارق والموافق لسياق الكلام هو العبارة التي هي مذ ثالثة أصلاً في الكتاب عندكم. يعني بعض نوع الخصوصه كما هي بناء على هذا على هذا الشكل من التوضيح والتوجيه إذا الخلاصه انه يكون الاغناء له افراد كثيرة احد افراد الاغناء هو الاغناء على المحل والمخصص فاذا ثبت الاغناء المطلق فانه يثبت بثبوت الاغناء المطلق جميع افراد الاغناء الى ثبت الاغناء المطلق يثبت جميع أفراري الاستغناء ومن ضمن هذه الأفرار الاستغناء عن المحلي والمخصص هو معبر عنه بالقيام القيام بالنفس فإذا من هذا الباب يكون الاستدلال على القيام بالنفس بالاستغناء الاستدلالا بالعامل على الخاص بهذا النحل بهذا الوجه هذا تقريبا ما أحبب أن أقوله عن هذه العبادة لأنه حصل يعني بعض الكلام أنه كان كلام الأخي يعني أخو الحميم أنت اللي حبيت نور الماضي. إلى نكمل قال وأما كلمة وأما كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دانا فقد حان ضيام ما تضمنه من عقائد. تكرار يا نعم. قال المصطفى رحمه الله فقولنا محمد رسول الله. يدخل فيه التصديق بجميع الأنبياء أي التصديق بوجودهم وأنهم من عباد الله أكرمهم الله تعالى بهذه الرزبة التي لا يسل إليه أحد غيرهم وأنهم معصومون من التغابر والكذاحي كما تقدم أولهم السيد آدم وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبه ختم الله النبوة كما قال تعالى وخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام ويجب تعظيمهم وتوصيرهم وأنهم استخدت بأحد منهم قتل كثرا إلا يجب إجماعا وحدى الانتاب عند المالكية ويجب الإيمان تصيرا جمال طبعا هذا كلام كله سبق البكر هو بيانه ولكن هنا طبعا المصنف في معرفة سنباب جميع العقائد السابقة ما يتعلق منها, يتعلق منها بالنبوات والسمعيات من قولنا محمد رسول الله بعد أن بيّن طريقة استنضاف جميع العقالب المتعلقة بالأحكام الإلهية يعني بما يجب وما يجوز وما يستخيل على الله سبحانه وتعالى من مجرد قولنا لا إله إلا الله فالآن أشعر في استنباط أو بيان كيفية استنضاف ودلالة قولنا محمد رسول الله على القسم الثاني من ويجب الإمام تفصيلا لمن اشتهر منهم اسمه بالكتاب والسنة كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ويعقوب ويوسف وغيرهم وإجمالا لمن لم يشتهد في أن تعتقد أن كل ما في علم الله من نبي فهو حق واضح طبعا ما معنى الفرق بين التفصيل والإجمال التفصيل هو ما علمته هو تفصيلا والإجمال ما علم الله سبحانه وتعالى أنه نبي وإن لم نعلمه نحن بعينه بناء على أنه من هم من عليك ومنهم من لم نقصف عليك بناء على أنه لا نعلم جميع الأنبياء الذين أسلهم الله بل علمنا فقط ما علمنا إياهم يعني ما أعلمنا بالأثماني نعم وقيل هذا يُعلم عدد الأنبياء ورسل أم لا فقيل لا يعلم عددهم لقوله تعالى منهم من قطصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وقيل يُعلم عدد الأنبياء ورسل لما في بعض الروايات من حديث أبي ذب قال قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء ورسل قال مئة ألف نبي وأربعة عشر ألفا قلت يا رسول الله كم يوصل منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير قل العزم منهم خمسة على ما ذكرهم عطية وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى ذكرت الله فيك يعني هذا الحديث واضح لديكم إنه هذا الحديث خبر أحاد ولا يجوز الاعتماد عليه في مثل هذا الباب وقد نبه العلماء إلى عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الأقوال ليس؟ لأنه لو نحن تزمنا بأن عدد الأنبياء هو فقط هذا العدد وكان في الواقع أكثر من ذلك للازمنا أن نقرد منهم من هو فيهم لو كان هذا قبر أحد لو كان العدد أكثر مما هو مذكور هنا ونحن فقدنا العدد على هذا المقدار فيلزمنا أن ننكر نبوة العدد الزائد واذا كانا قلا يلزمنا ان ندخل فيهم ندرك معهم من هو ليس نبيا اصلا فاذا يعني يذكر العلماء مثل هذه الروايه على سبيل الظن أو إنه كناية وإشارة إلى أنه أعداد الأنبياء لا علمها على التحديد والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم وسلامه عليهم مجمعين. وذاتك الشاب خمسة. وهم يعقوب وإسحاق ويوسف وداود وإيوب. ملاحظة الصحيح أن الذبيحة هو إسماعيل. وهذا هو ما عليك الشافعي وكثير من العلماء وقد قال بعض العلماء نظما إن الذبيحة هديت إسماعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل شرف به خصى الإله نبينا وآياته التفسير والتأويل شرط, شرط به خصى الإله نبينا كان في خطأ مصبعي أحيحوها إلى أمجن وأبانه وأبانه التكثير والتأويل وأبانه مش آياته به خصل إله نبينا وأبانه التفسير والتأويل. ويدخل في قولنا محمد رسول الله الإيمان مسائر الملائكة ومعنى الإيمان بهم التصديق بوجودهم وأنهم مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم سفراء بين الله وبين خلقه متصرفون فيهم كما أدن لهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال صلى الله عليه وسلم أفطف السماء وحق لها أن ما فيها موضع أربع أصابع إلا هو ملك واضع جفاثه سأجد لله بارك الله فيك إذن هنا شرع في الكلام بشكل مختصر ومجمل على بعض الأحكام المتعلقة بالملائط عليه السلام من باب أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا كيف لأنه نزل إليه الوحي ومن أنزل عليه الوحي الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله وملائكته فيجب علينا الإيمان بالملائكة من هذا الباب إذن صار هناك وجه وجه دلالة من عبارة من قولنا محمد رسول الله هناك دل دلالة بالوجه الماضي بالوجه الثالث في ذكره على وجود الملائكة ويجب علينا الإيمان بأن الملائكة فوق أنهم موجودون هذا تحصيل حاصل أنهم مكرمون لا يعطون الله ما أمرهم لا يعطون الله ما أمرهم أي أنهم يستحيل أن يعطوا الله خلافا لبعض العلماء الذين قالوا وهم قل حقيقة الذين قالوا أن الملائكة يمكن أن يعطوا الله بل إن منهم من عطى الله ومنهم من قال أن إبليه هو أصلا كان من الملائكة كان من الملائكة إلا أنه من قبيلة تسمى قبيلة الجن وهذا طبعا لا يقصى خلاف الظاهر وإن كان مرويا عن ابن عباس أيضا يعني هذا الرغير عن ابن عباس أنه كان يقول ذلك ولكن الظاهر خلاف ذلك بل يعني الواضح من القرآن أنه لم يكن من الملائكة أصلا و لا يوجد دليل أصلا أنه توجد قبيلة من الملائكة اسمها قبيلة الجن الأصل حمل كلمة الجن الوارضة إلا إبليث كان من الجن فتفق عن أمير رسله على الجن الذين هم الخلق الصنس الثالث من المخلوقات بجانب الإنس والجن والملائكة هذا هو المتبادل من مفهوم الجن وليس هناك تبادر لمعنى وهو أن هناك قبيلة في صمة من ضمن الملائكة اسمها الجن الملائكة كلهم أجمعون لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم يعني فيما يأمرهم به ويقعلون ما يأمرون وأنهم سفراء طبعا وظائف الملائكة كما لا يخطى عليكم تتعبد منهم سفراء وأعظمهم سيدنا جبريل عليه السلام ويوجد السفراء غيره كما في بعض الأخبار ومنهم من صفه الله سبحانه وتعالى بوظائف معينة كتابة الأعمال وهم قبض الأرواح ومثل بعض بعض الأصناف متفرغون لعبادة الله سبحانه وتعالى وهم من أمرهم بالإشراف على تدبير شؤون العالم السفلي كما ورد في الأحديث ووائفهم تتعدد وتتنوع وهم فجن المار وهكذا وهذا طبعا ليس خاطيا على حضراتكم نعم ملاحظة قوله أبط بفكة همزة أي صوتت وحنت من شكل ما عليها من اجتحام الملائكة، وقال بعضهم هذا ضرب مثل وإعلام بكثرة الملائكة وإن لم ثم سم عظيظ حقيقة. قال بعض المحققين والأول أولى لأنه جاهز أن يخلق الله إدراكا وصوتا فيه. والوثيرا جاهزة لا إشكال فيهما. من, من أراد أن يحمل هذا الحديث على ظاهره إنه أطلق بمعنى إنه صوت كما يعني طرف صوف الطاولة ما تبتل عليه يخرج له صوت. من أراد أن يحمل هذا الحديث على ظاهره على هذا الظاهر لا إشكال فيه ولا يعني لا يناتي هذا أمرًا مقطوعا به من العقل أو في الشريعة لأن الملائكة مخلوقات ويقول أن يكون أجسامًا فيكون لهم تقالب في ولكن إذا كانت الملائكة مخلوقات روحانية فيكون هذا الحديث قطعا من باب النان أو من باب المجاز. وربما يكون هذا هو الأظهر ولكن نحن ذكرنا القولين تزويذاً لأنه بعض العلماء يميلون إلى الطريقة الأولى وبعضهم يميل إلى الطريقة الثانية هذا بخلاف ما ورد من الأصل ومن المفهوم في حق الله سبحانه وتعالى فيجب في ذلك البار تأويله يجب تأويله ليس لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يتبجث من قطعة أما ما ورد من هذه النفوذ في حق المخلوقات فلا إشكال في حمله على أحدنا، مع أن الأرجح والله أعلم هو الحمد على المجال حتى هنا لأن الملائكة خلق ليس مثل خلق البشر البشر أجسام ثقيلة والملائكة يعني هم أطلا أجسام نورانية والله سبحانه وتعالى عالم. نعم. ويجب الإيمان بهم تفصيلا في من اشتهر وعلم من الكتاب والسنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك ورضوان ومنكر ملكير ورفيق وعكيم. جبريل صاحب الوحي الأنبياء وإسرافيل موكم بالروح والنفخ في, في الصور، في الصور وميكائيل موكم بالارزاق والامطار والبحار. وملك الموتي موكل بقبض الأرواح ورقيب كاتب الحسنات وعديد كاتب الصيئات واردوان خازن جنان ومالك خازن نيران ومنكر أكير موكلان لسؤال الأموات وما عدا هؤلاء يجب الإيمان بهم إجمالا لأن يعتقد المكلف أن كل ما في علم الله من ملك فهو حق وثاب الملاذكة ساب الأنبياء يكتل ثابهم ويدخل في قولنا محمد رسول الله الإيمان بالكتب السماوية ومعنى الإيمان فيها التصديق بها ونعتقد أنها كلام الله أي جالة على كلامهم قائل قائم بذاته وأن ما فيها فهو حق وصدق أزلها على بعض رسله ويجب تصديلا معفة أربعة وهي القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتوراط على النبي موسى والإنجيل على النبي عيسى والزفور على النبي باود وما عدا هؤلاء الأربعة يعتقدها على الجملة ولا يعلم عددها إلا الله تعالى ملاحظة قال بعض العلماء جملةها مئة كتاب خمسون على شيء وثلاثون على إبريس وعشرة على إبراهيم وعشرة على موسى قبل الثورة والتحقيق الإنساق عن حصرها في عبد لعدد في فيه، فالواجب على المكلف الاعتقاد أن الله أنزل كتبا كتب من السماء على الإجمال إلا الكتب الأربعة فالواجب عليه معرفتها والإيمان بها تفصيلة كيش يعني معرفتها مش المقرائسة لأنها أصلا تم تحريفها بل العلم والقطع والجزم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا أربعة على الأقل من حيث الأسماء لورودها في القرآن طب ما وجه دلالة حولنا محمد رسول الله على الإيمان بالكتب الصنوية ما وجه الدلالة كما قلنا في وجه الدلالة على الملايين نعم ما هو الرسول لأصل الله الواحد ينزل وقرأ من الله عز وجل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه كما ورد على النبي ورد على الله ورد على أبي سلمة بين برهو الله عليهما من الله عز وجل جميل فكرة. جميل وأيضا ورد في نفس القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد ذكر لهذه الكتب. فنحن علمنا هذه الكتب عن طريق القرآن. يعني علمنا كونها ثابتة قطعية. يعني أن نزولها قد حصر على سبيل القطع بواسطة القرآن. لو لم لو لم ينزل القرآن، لا نستطيع أن نجده بهذه المعلومة. لذلك هذه المعلومة وهذا الحكم جاء عن طريق. علمنا وإيماننا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. صحح إبراهيم وموسى. يعني إنه نؤمن ممكن. ممكن. في الكلام هنا صار على العدد يعني قال بعض العين جولكوها وثلاثون على إبريس وعشرة على إبراهيم يعني العدد هنا يعني لا أعتقد أن هناك فيه خبر قطعي فيه ولكن ذكر أصل الصحوط سيب القضعة يعني في القرآن أما العدد هنا محل التوقف فيه والله أعلم ملاحظاً نعم لا يعني بعض العلماء يقولون هناك صحف يعني من على موسى عبّد كتب منها توراة صحف إبراهيم وموسى بعضهم يقولون هي قبل التوراة عشر على موسى هنا أشار إلى ذلك إنه عشرة قبل التوراة قبل التوراة والله أعلم وهذا الكلام يقال ظنياً فلذلك يجب أن نؤمن به على سبيل الإجنال يعني تفصيل وتحقيق هذه المثال لأنه تفصيلها لم ترد في القرآن بل مجرد ذكرها وفيها بعض الأخبار الأخبار وعليكم شوش نقطة نقطة السادة الملاكة راول العيلة المعشرين تباد صلاح فرم عيلة فتل تباد صلاح فرم لأنه مثل وصائف بين الله عز وجل ورسوله بالضبط وأنه أنه أن كونهم معصومين ثبت للمفتوح من القرآن والسنة أهلا وصحا كيف قلنا أن حكم الأنبياء حكم من ثبى الأنبياء هو القتل هذا طبعا بناء على مذهب المالكية كذلك ألحط به حكم من ثبى الملائفة لناخذ العلة ملاحظة سميت بالكتب السماوية لأن جبريل أتى بها من جهة السماء. والله سبحانه يستحيل عليه الجهاد ويدخل في قولنا محمد رسول الله واضح ودخل. ليش لماذا قلنا أنها كتب سماوية لأن جبريل أتى بها من جهة السماء وليس لأن الله سبحانه وتعالى في السماء بل لأنها أنزلت من جهة السماء ونحن نعلم أن القرآن أصلا كانت اللوحي المحفوظ وأن الله سبحانه وتعالى كما يأمر جبريل عليه السلام بأن يأخذ ال. من اللوح المحفوظ وقال العلماء طبعا أنه نزل دفعة جملة واحدة من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم كان الله تعالى يأمر جبيب بإنزاله منظرما على حسب المناسبات والموثفات فكذلك بطية القطور السنوية لأن اللوح المحفوظ كتير فيه ما كان وما يكون إلى يوم فيه ويدخل ويدخل في قولنا محمد رسول الله الإيمان باليوم الآخر أي التصديق به وبما اشتمل عليه من البعث لعين هذه الأجتاب لا مثلها قال تعالى كما بدأنا أول الخلق نعيده وعدا علينا ومن جملة ما اشتمل عليه الحشر كيف أول, أول خلق مش أول الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا قال يدخل في قولنا محمد رسول الله الإيمان باليوم الآخر أي تصلي به ما وجه دخول الإيمان باليوم الآخر وتصلي به في قولنا محمد رسول الله نعم السبب جايز بار إنه صلى الله عليه وسلم وآمنا بما أنزله من كتاب وبنجاة الكتاب وجاء في الكتاب بالإيمان باليوم الآخر جميل جدا طيب الآن هناك ملاحظة فقط قال ودمشتر عليه من البعد لعين هذه الأستاذ لا لمثلها لعين هذه الأستاذ لا لمثلها هذا طبعا حقيقة في محل خلاف عند العلماء ولكن المشهور عند أهل السنة هو هذا القول المشهور عند أهل السنة هو هذا القول ولكن يحتمل الخلاف يحتمل أن يكون هناك يعني حتى من بين أهل السنة من قال لا يفترض أن يقطع بعين هذه الأستاذ بل يكفي أن يقطع بمثلها والله سبحانه وتعالى أعلم ولكن المشهور عند العلماء أنه لعين هذه الأجساد يعني نفس هذه الأجساد التي كانت في حياة الدنيا ثم بعد ذلك اختلفوا أنه يعني عينها في أي لحظة وما هي لذلك قالوا هناك أجزاء أطلية وأجزاء ليست أطلية والكافي فيه في تحقق العود اللي هي المعارب اللي هي إعارة بعض الأجساد فقط وجود الأساس الأجبار الأصلية ولا القدر يعني القول بهذا المقدار من المعنى قول قوي جدا قوي قوي جدا والزيادة عليه تحتاج لدليل. الزيادة على هذا القدر تحتاجه لدليل الله سبحانه وتعالى سيحة أنه كيف يعني دعين هذه الأستاذ نفس المسد الله <تصفيق> على نفس الهيئة اللي كان عليها مش على نفس الهيئة لأنه وارد أنه الناس في يوم القيامة يعادوا وبعتهم على هيئة اخرى مش على يعني انت بتكون احلى من هنا هاهاها هاهاها هاهاها الهيئة الاخرى اكبر و يعني مميزات غير يعني الصورة والكيفية طبعا تختلف احنا خلنا هذا الكلام تختلط من المرة ان الخلقة التي نطلقه عليها في اليوم الاخر تختلف من حيث الكيف من حيث الكيفية كيف كان نتخلنا عليه من هذه الفوائد والامور هذه إنه قلنا إنه المزبوق ال ال له مخاضه الهوائية نفس الحال إنسان مزبوق أنت الآن توجد مخلوق ليس لأنك تعترض تعتوى لك الأمراض إذا أكل تستفيد من الأكل تنمو أكثر في اليوم الآخر ما تنمو لأن تأكل مش لتنمو تأكل لتتمتع ورحية في المسألة ونتائج الأكل هنا يخرج ب... بأشكال مثلا كريهة هناك ما في أشكال كريهة لنتائج الأكل يخرج عطرك يعني عرفوك عطرا وهكذا هذا الكلام قلنا وقلنا إنه هذا نتيجة إنه النطاق الذي أنت وجدت عليه يعني مخلوق بشوائب ليست ذاكرة في ظن ماهيته فالبعث يكون, البعث يكون لك بكامل مهيتك من دون شوائب ولذلك التكليف حصل في الحياة الدنيا لأنك انت فيك شوائب شوف كيف وفي الحياة الآخرة ماكي هناك شوائب والله سبحانه وتعالى أعلم ومن جملة ما اجتمل عليه الحشر وهو سوق الناس إلى المحشر وهو موضع الوقوف كل واحد مساق على حسب عمله في الدنيا والشفاعة يتنصل منها كل أحد إلا سيد البشر عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي ويشفع في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى والميزان والجمهور على أن الموزون هو صحائف الأعمال يعني يرم الإمام بالميزان إذا جاء واحد وقلنا طيب ما هو الميزان وما شكله وما هيئته وهل يجب أن يكون ذاك الثفين أم لا إذبت كل شيء الله أعلم إحنا يجب علينا الإيمان إجرالا بالميزان أما هيئة الميزان فلا مكلف الإيمان بها صصيرا يجوز لو قال لك هل يجوز أن يكون ذاك كل هو لهم المانع من ذلك هل يجوز أن يكون على هيئة أخرى تولى هو وهم المانع من ذلك لا إشكال هل يتوقف حقيقة الاعتقاد على معرفة كيفية طبعا لا يتوقف ورد هناك ميزان يجب أن نؤمن بالميزان لا داعي لترفي هذا اللفظ عن ظاهرة ليش؟ لأن هذا الأمر يمكن حمله على ظاهره ولا يؤدي حمله على ظاهرة إلى محال عقلي ولا إلى مصادمة مع قاطع شرعي إذا ما دام هذا الأصل يجوز إبقائه على ظاهره، فالأصل إبقائه على ظاهرة وهذا كل ما بخلاف القواعدة بخلافها وردة في النصوص الشرعية مما يتعلق بحق الله حسنا وتعالى إذ كل نص ورد في حق الله سبحانه وتعالى يونه ظاهره خلاف ما يليه بالله جل شأنه فيجب علينا إيه؟ تأويله يجب علينا تأويله ويحرم علينا حمله على ما نتوفمه ظاهرا له يحرم علينا إذ نحن ننكر أن يكون هذا الأمر ظاهرا له يعني في قول مثلا قول المجتمة عندما قالوا يظهر من قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش السوى أنه جلت والتقر ومات العرش وإلى آخرين نحن أصلا ننكر أن يكون هذا المعنى ظاهرا بل نقول هذا متوهم هذا أمر أنتم ظهرت في نفوتكم ولكنه في الحقيقة هو أمر مرجوح ولا يليق أن يسند إلى الله سبحانه وتعالى لذلك قلنا كل هذه المقوط الشرعية الوالدة في حق الله سبحانه وتعالى مما يوهم ظاهرها ولا ولا يظهر منها هي هي تظهر للناس ليس لوجود شوائب عقائد باطلة في نفوسهم إذا الإنسان خلفي الثقافية ذنبحكم خلفي الثقافية تجسيم تقرأ أي نص فإن سوف يتبدل إلى ذن عند قراءة هذا النص التجسيم. بعدين محل الظهور وثر الظهور ليس هو عين النص بل هو إيش جزء من ثقافة الإنسان وجزء من عقائد الإنسان الباطلة. والدليل الدليل على انه ليس هو عين النص ليس عين النص هو علة ظهور هذا المعنى عنده انه انا اترأ هذا النص ولا يظهر لي هذا المعنى ولو كان النص هو علة الظهور لظهر نفس المعنى لكل الناس لو كان نفس النص علة الظهور لظهر عين المعنى لجميع الناس ولكن هذا هذا و غير صحيح اذا علة الظهور ليس هو عين النص بل هو امر اخر انه ان يكون من النص او يكون من في القارئ اما ان يكون من المقروح او يكون من القارئ ولا يوجد امر ثالث. اذا انتقر كونه من المقروح فيجب حصره في القارئ فاذا علة الظهور هو عقيدة القارئ نفسه والدليل على ذلك اختلاف الافهام اختلاف الافهام والله سبحانه وتعالى والعالم نعم الحمد لله والميزان والجمهور على أن الموزون هو صحائف الأعمال وأن الميزان واحد وإعطاب كتب الحسنات والسيئات والحول والصراب للسيئات عليه الآن قال والجمهور على أن الموزون هو صحائف الأعمال وأن الميزان واحد لأن بعض الناس قالوا توزد موازين يعني عدة أكثر من ميزان أخب الموازين القصف ورد في القرآن أنه موازين قصف هناك ولكن الظاهر والله أعلم أن هناك ميزانا واحدا ولا يشكل في ذلك يعني لو قال واحد هناك أكثر من ميزان لا يشكل يعني هذه مسائل نص عليها لإما أن الكلام فيها وتعمق و... فيها يعني تعمق بلا داعي لا يوجد له فائدة أصلا لا يوجد له فائدة فوضع الخلاف ونصب الخلاف على مثل هذه الامور هذا يضم على فخ العقول شكرا ليس لأنه لا يترتب على مثل هذه التفاصيل كبير أمر إن المقصود منها جميعها هو بيان عدل الله سبحانه وتعالى وبيان إيه مثلا إيه عقابه وبيان مثلا كيفية الحساب وغير غير ذلك يعني إيقاع ذلك في النفوس فالتعمق في طلب كيفيات أفضلية لمثل هذه الموجودات التي أفضل عنها الشارع هذا يكون في غير محله ثم بعد ذلك مصب الخلاف مع الآخرين بناء على الاختلاف في تطور كيفيات تفصلي عن هذه المسميات الشرعية هذا أيضا يكون دلالة على طف العقول لذلك أهل السنة أجروا قاعدة عامة لاحظوا كيف علماء أهل السنة المقصود بهم يعني والمادريدية طبعا أجروا قاعدة عامة اتبعوا قاعدة عامة في كل شيء يسمى بإيش بالسمعيات إيش يعني ما أخبرنا الرخول صلى الله وسلم عنه فيما يتعلق باليوم الآخر قالوا كل شيئا كل شيئا ورد من النظر وكان فائدا عقلا فالأصل إجراؤه على ظاهرة إذ لا موزلة للتأول هذه قاعدة عامة ثم البحث عن تفاصيل هذه الأمور أولا لم نكلف بها ثانيا لا يترتب عليها كبير أمر مكبير فائدة إذا وثالثا أصلا لا نستطيعه يعني لا يوجد عندنا آلية لكشف عن حقائق هذه الأمور لأنه الطريق إلى امتلاك معرفة عن هذه التفاصيل ليس هناك طريق إلا الشريعة والشريعة لم تأتي بتفاصيل العقل وحده ليس هناك عنده من الوسائل ما يؤهله لمعرفة حقائق وتفاصيل هذه الأمور إذا القاعدة الكلية التي ترعىها أن نحن في باب السمعيات يعني يوم القيامة هي إيش هذه القاعدة هي أن كل أمر أخبر به الشارع أخبر به الشارع وكان جائزاً عقلاً وهو كله جائز أطلاً كله جائز كل ما أخبر به الشارع من هذه الأمور كلها جائزة ولكن هذا ضابط للتنبيه فقط للتنبيه إلى الفرق بينها وبين ما يتعلق بما ورد في حق الله سبحانه وتعالى وكان جائزا عقلا فالأصل إجراؤه على الظاهر لاحظ كيف المسألة؟ قالوا الأصل إجراؤه على الظاهر لم يقولوا أن من أوله يكفر وأتحكي في المسألة لم يقولوا من أوله يكفر لأن بعض الناس الذين أولوا ذلك لم يكفروا بمجرد هذا التأويل ولكن إذا كانت دافعوا إلى من مثلا الميزان بعض الناس الذين قالوا الميزان كناية عن عدل الله سبحانه وتعالى إذا كانت دافع هو أنهم فقط قالوا أن الميزان يطلق لغة ويُراد العدل ولا يوجد هناك سبب آخر عندهم نظول لهم ذلك لا إشكال لا إشكال كبير عند أمر السنة في تأويله بناء على هذا الأمر مع أن نقول الأصل هو الحمل على الظاهر وبحكي مثل الوارث إذا حمل إذا أول الإنسان يعني أنا أرجو أن تنتبه لهذا الكلام لأنه أمر بسيط إذا أول الإنسان بعض هذه الأمور الواردة في الشريعة بناء... لا بناء على المعنى التابح اللي هو انه يمكن حمله في اللغة ويمكن إخلافه وإرادة معنى آخر منه باللغة بل بناء على زعم من بأنه ظاهر هذا مستحيل فهذا يكون في هذا التأويل قد خالق وصول عقائد أهل السنة وبناء عليه إما أن يكون مستجعا أو كافرا ليش مثال عليه شوكي في مع اثنين مؤولين، ولكن علة التأويل والدافع للتأويل مختلفة فبناء على الدافع وعلة وسبب تأويله يكون حكمه يعني لو واحد مثلا قال أنا أنكر الصراط واضح كيف المسألة الصراط ما هو الصراط ورد في بعض الأحاديث أنه دقيق وأحد من روايات حقيقة ورد فيها أنه أحد من الفيث ودق من الشعر وبعض, وبعض الروايات يفهم منها أنه واسع وعريض ومتزع فقال لو كان الصراط لاحظ كيف يقول هذا, ال... هذا الإنسان يقول لو كان الصراط دقيقا أحدا من الفيث وأدقا من الشعر لاستحال علينا المشي عليه لاستحال علينا المشي عليه وأحكي في المسألة فإذا بما أنه استحيل إذن يجد أنه أول وغفل عن أن جميع الأحاديث الواردة في الشريعة تقول أنه المشي عليه ليس هو بقدرة الإنسان أصلا ليس هو إنما هو بحسب أعماله الدنيوية فمنهم من يمشي حجوا ومنهم من يمشي ومنهم من يركض ركدا ومنهم من يمشي كريحي ومنهم من يمشي كالبرط الخاطئ فإذا هذا المشي كله الإنسان بتعلمه مثلا تعلما يعني يكتسبه خسابا في الدنيا لا طبعا إنما هو بحسب الأعمال وقد ورد في الأحاديث أيضا التصريح بأن الاختلاف الجواب عن الصراف إنما هو بحسب الأعمال إذا الإنسان اللي تقول بعد ذلك يقول يلزمنا إذن إنه لكي نجوز والصراف يعني نمر عليه أن نتعلم السرق مثلا هذا إنسان بيكون عقليه تاتها وهذا يكون فيه نوع استهزاء بالشريعة هذا إنسان بيكون عقلية اولا تاتها ويكون نوع استهزاء بالشريعة ثم ثالثا جهل جهل بما ورد في النفوذ الشرعية إذن الدافع إلى التأويل هو الأصل المنظور إليه عند أهل السنة ورحكة المسألة ولكن أهل السنة قالوا لما كانت هذه الأمور جائزة عقلا لا محضور فيها ولا يلزم عليها إشكال فالأصل إبقاؤها على ما هي عليه مع التفصيل الذي تكرناه فإذا هذه قاعدة هذه القاعدة في السمعيات أما الإلهيات في المطوف التي ورد في حق الله سبحانه وتعالى مما يتوهم بعض الناس منها ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام ذكرته وأعيده لك يرسخ في الأزهام فهذه الأصل فيها التأويل الأصل فيها التأويل أو على الأقل التقويض نكي ما يزعم أنه ظاهر منها خلاف ما هو وارد في إيش في في تفويض مع هذا هو الأصل في باب ما ورد في حق الله سبحانه وتعالى وهذا هو الأصل في باب السمعية طيب بعض الناس يقولون انتم انتم تناصدتم اذ فرقتم في الحكم المتبع في الأخبار الأخبار واحدة وكل من الأخبار الواردة في السمعية والواردة في حق الله سبحانه وتعالى ورد من الشرع مضره واحد ولكنكم حكمتم هنا بحكم وهنا بحكم آخر الحكم الذي في المحل الأول قلتم الأطل فيها التأويل أو في صرف الظاهر صرف المعنى الظاهر وقلتم في المحل الثاني اللي هو في السمعية الأطل هو إيش؟ إجراءه على الظاهر طب ما هذا التحكم؟ ما وجه هذا التحكم؟ هل هذا تحكم أصلا؟ إيش يعني التحكم؟ لأنه الأول يجب أن يجعل عقل غير شائد ولا فرعا ولا فرعا لأنه وردت شريعة بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشره المخلوقات المخلوقات إذن على لهذا الأمر عن ما زعموه ظاهرا له هو طرف واجب بالشرع وبالعقل ثانيا في السمعيات كلها رب وقال بالله لا نستطيع أن اتنذر ان على اللي لما مر نعم طيب وايضا نعم نقول ان تدخل الكلب موجود في في لو في اذا ترى في الموضوع الكلب <سؤال> <تلات الموضوع احتلف> الحكم طبعا هو منطقي جدا الموضوع اختلف اصلا من قال لكم ان هذا تحكما إنما يكون تحكما اذا اتحد الموضوع لاحظ كيف المساله ولكن مع اختلاف الموضوع يجب اختلاف الحكم فاختلاف الحكم هو واجب وليس تحكما التحكم ما نقول التحكم التحكم هو أن تحكم على محلين متماثلين كل واحد منهم بحكم مختلف عن الآخر يكون تحكما ليش لماذا يسمى هذا الحكما يتلام عليك والله لك مرتب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لأن المتشابهات المتماثلات لها نخط الأحكام لو اتحدت محال ومواضع الـ الـ الـ الـ الـ المواضع نفسها يجب اتحاد الأحكام فإذا فرقنا بين الأحكام هذا يكون تحكم يعني إيه تحكم تحكيم الإرادة تحكيم تحكيم الرقبة فهل اليهوز أن تكون عقائد فقط عن عن الرقبة والهوى يعني لا طبعا 100% ولكن من قال لكم أي من قال لكم أيها المعترضون أن هذا نوعا بحكم أن هذا نوع من قال لكم من قال لكم أن المحل هنا هو عين المحل هنا من قال لكم أن عين حقيقة الموجودات الأخروية هي من عين حقيقة الإله سبحانه وتعالى وبحكية المسألة لا يكون هذا الأمر تحكما إلا إذا أنتم كنتم تعتقدون باتحاد حقيقة المخلوقات الأخروية مع حقيقة الله سبحانه وتعالى وقت ذات عندك عند الله تقولوا أنه هذا تحكم <تصفيق> إذا الذي يقول بأن هذا التفريق تحكم هو أصلا ملسم لأن حقيقة المنزه هو يوجب على نفسه أصلا حقيقة المنزه لله سبحانه وتعالى الأصل أنه يوجب التفريق في الأحكام وهذا حكي المسألة وهذا الاعتراض هو أيضا أورده في ابن دايمية التجمولية ابن دايمية أورده في الرسالة التجمولية والجواب علي أنا اللي جوابت عليه بهذا التفاصيل والأخ محمد الناشرة طبعا والسرابع شريك ونافسي للتوأوه <تصفيق> ليه صديقي محني لا لطيف مين اللي طرف شريك سيستركم هذا رات بحكي لك يا رجل ماشي ارجو <أدلعك> ان يكون الفرق بين الامرين واضح وهذا امر مهم جدا بعد ذلك تنزي على باط التفاصيل بنفسي القاعدة واضح ان شاء الله نعم هم ما ما ما نقصوا نفسهم هم ربي السلام على نف على نقص الأطفال على مية في المية هم مش ماضين لخصهم مية في المية وإحنا مش ماضين ولكن هم يجب أن يعرفوا أنفسهم أنهم مجتمة ويجب أن يعرف أن طبنا إنه منذها هم يريدون علينا بلازم مذهبهم هم يقول هم يقولون الأصل أيها الأشاعر أن تثبتوا لله عين ما أثبتهمهم في حق إيه؟ في المخلوقات الأخوية نحن ننذيب نغير وننذيبهم هذا الواجب واجب عليكم أنتم لأنكم تثبتون أن حقيقة الله هي من عين حقيقة إيه؟ المخلوقات وليس واجبا علينا إذا الواجب علينا هو التفريق بين حقيقة الله وحقيقة المخلوقات هم يلد يلزموننا بما لا يلزمنا فكثير من الالتزامات اللي بيخيبها ابن تيمية باشا؟ بتكون من هذا البال. وأرثي في يجب الانتباه إلى هذا الموضوع. نعم. وغير ذلك مما هو مفصلا بالكتاب والسنة وتأليف العلماء وكل ما مضى يدخل تحت قولنا محمد رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام جاء مرسلا من الله بتصديق معاني ذلك كله فهو إذا حق وجاء أيضا بتخليفنا بتصديق كل هذا فمن لم صدق بواحدا مما ذكر لم يكن مؤمنا لأن الإيمان ستة الإيمان بالله. والإيمان بالأنبياء والإيمان بالملاحكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر بأن يعتقد أن كل ما وقع من خير أو شر إنما هو بجراغة الله وقدرته كما تعلق به علمه قبل وجوده لاحظ هذا العبارة عن تعريف مختصر وموجز كما سبق أن ذكرناه للقدر إيه معنى القدر؟ يجب علينا الإيمان بالقدر إيه يعني القدر؟ في الحقيقة من يحكي الميال بسياغته؟ القدر إيه يعني أن تؤمن بالقدر مز... ألم ألم يرد في بعض الأحاديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره صح إيه معنى القدر أي نعلم اليوم نعم. أنت مفتوح عليه صح أخو المغارب أخو المغارب مش عارف هو مفتوح عليه قد لا يعرف أنه مفتوح عليه تتواضع شوي يلا تفضل تتواضع شوي الينان بالأشياء على إرادة الله وعلمه الينان بأن ما يقع في الكون في الوجود كله إنما هو على حسب وفاق علم الله سبحانه وتعالى وإرادته الازل الأزلية علمه الأزل وإرادته الأزلية وقدرته الأزلية وتعلم قدرته الحاجز هذا هو مختصر القدر والقضاء بأي تعريف من التعريفات البدتية على تعريف المهدردية أو على تعريف الأشياء المشطر هذولك عبارة عن الناس إخوة أضحاب باختلفوا في المطلحات ومنظمنا أنه الخلاف بين الماتوريدية وبين الأساعر خلاف جوهري فهو لا يعرف لا الأساعر ولا نعم حتى في, في الكثف يا شيخ ربيع وحتى في الأحكام العقلية يا شيخ أحمد <تصفيق> وحتى في إيس يا شيخ أه... حتى في إطفاة الخلب وحتى في إيس يا شيخ أحمد كيف أقوله؟ كيف أقوله؟ يوزد فر ولكن ليس زهرياً. أنا الذي أقوله أن الأصول الكلية للمذهب هو واحدة. ولكن استلخوا كل فرق بين الإمام الأشعري والإمام الجويني في أن النتيجة اللي قلناها في في ذات تذكر؟ اللي هي الترتيب بين المقدمات والنتيجة الإمام الأشعري قال هو ترتيب عادي، والإمام الجويني قال عقل، ما وجه الفرق بينهم؟ هل هو رازع؟ هل الإمام الجويني قال بمذهب الثلاثة الذين قالوا بتولد النتيجة عن المقدمتين بب بمعلولية النتيجة عن المقدمتين أم قال بمذهب المعترضين القائلين بتولد النتيجة عن المقدمتين؟ إذا قال ذلك ففعلاً هذا خروج عن رسول المنحب شو رأيك يا شيخ أحمد؟ ما... إيش القول؟ في عن ولكن هناك نافذة لأي قدرة دعا في هذا ويقول كل مجرد لسؤالك يقول كل مجرد لأن قدرة الله لا تطلق في الواجهة يا الله هو واجب عقلك فهو طلب من الواجه قدرة الله عز وليا لا تطلق في الواجهة أيها طب. طب انت مفتك قصل المسألة كمل الكلام واعطيك أعطيك <تصفيق> هو الشيخ محمد عبد الريس يعيش بأيام زمان كان بيحكي الناس كيف يقول الناس على عمود في الأذخر وتحب المشايخ قال أتحداكم أن تأتوا بدليلا صحيح على إثبات وجود الله من هذه الكتب الصفراء من يأتي بدليل نعطيه إياه مئة جنيه مئة جنيه مصري بأيام زمان كانت يسمع مرتب طبعا هذا دليل على أمور كثيرة جدا من الشيخ محمد عبد الله شايف. فأنا أعطيك فريضة، فمش بناء على رأسيته نفس محمد عبد الله لأنه قاله استهزاء، ولكن أصل المسألة في الحقيقة وهذه كثير من كثير من الناس يعني حقيقة لا يعني لا يدرك بالضبط وجه الفرق بين كلام الإمام الجويني وبين كلام الإمام الأشعري. حاصل المسألة باختصار إنه عند الإمام الأشعري النتيجة موجود متقل عن المقدمتين فوجود المقدمتين مرتبتين لها تعلق بقدرة الله غير تعلق النتيجة هما وجودان كوجود الشبعي بعد وجود الأقل هما أمران اثنان فوجود الاحتراق بعد وجود النار إذا انعدمت النار لا ينعدم الاحتراق هما أمران اثنان كل منهما له تعلق مستقل يعني القدرة الإلهية تعلقت به تعلقا استقلاليا ورحكي في المسألة كترتب مثلا حمل القلم على اليد كترتب مثلا انتقال القلم من محل إلى محل على اليد وهكذا هنا أمراء وجوديان كل واحد له وجود في نفسه مغاير ورحكي في المسألة مغاير لوجود الآخر وأما بناء على قول جويني فوجود النتيجة تتعلق, تتعلق. أيها بنفسك تتعلق الأول فهو متضمن في المقدمتين لذلك يستحيل أن يوجب المقدمتان من دون ما أن يوجد ما هو متضمن فيها كوجود مثال ذلك كوجود إيش الجسم والأعراض مضحكين لكم مستوح عليكم اليوم. كوجود الجسم والحيط أو كوجود الجسم مع الأعراض يستحيل أن يوجد جسم منفكا عن الأعراض والله سبحانه وتعالى خلق الجسم متلبسا بالأعراض لم يخلط الجسم ثم ألبسه الأعراض خلق الجسم متلبسا بالأعراض ولم يخلقه ثم ألبسه الأعراض فوجود الجسم في ذاته هو وجوده متلبسا بالأعراض كما نقول إيش؟ وجود العرض في نفسه هو وجوده في الجسم في المسألة ليس هناك أمرا موجودان هما أمر واحد فالجسم في الحقيقة أمر واحد هذا هو التصور اللي اتصور الإمام الجويني في المسألة لزوم النتيجة وهذا هو المقصود بها العقل كما أن عدم انفكاته العرض عن الجتم هو أمر عقلي بناء على المسألة إذن الأصل الكل اللي الشيخ أحمد إنه لم يعارض الإنام الجويني الإنام الأسعري في أن كل شيء هو بقدرة الله ولكن كيفية بيان ذلك هو كما بياننا ويعني وبي... و... إدراس هذا الفرق يعني قليل جدا من الناس الذين يدركون الحقيقة وجود الفرق هم يرون أنه وخالف الإنام الجويني وخالف الراضي الأسعري في هذه المسألة يحتبون يحتبون الإمام الامام الراضي او الإمام الزواني تبنى كلام الفلاتفة او تبنى كلام مين المعتزلة وهم نفعوا كلام الفلاتفة ونفعوا كلام المعتزلة قولا واحدا بنفيهم, ان بنفيهم العلية والمعلومية في الكون اولا وبتصريحهم ايش انه لا خالص الا الله سبحانه وتعالى. في المسألة طب تطلب عن ذلك أن الإمام الزويني والمحققون لقوله قالوا هو قائل بالتضمن إيش عن التضمن هو هذا المعنى الذي ذكرناه في كيفية الوقوع <تصفيق> و... مع اكتفاظهم على أن الوقوع يقدر الله ولكن ما... ما حيثية ذلك ما كيفية ذلك يعني الاخلاف في عرافة بالضبع ليس في قدرة الله بل ما هي العلاقة العلاقة أم هي علاقة إنهم موجودين ومترفتين كما هو قول الإيمان الأشعالي هذه بالضبط وره المثلة وهذا طبعا أمر لطيف جدا يعني أروا أن تتمنته إله نعم من قولنا نعم نعم ويأخذ من قولنا محمد الرسول الله وجوب صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أي مطابقة خبرهم للواقع وإضافة الرسول إلى الله تقطب وجوب صدقه ويأخذ أيضا استحالة الكذب عليهم وذلك لأن الإيمان بالرسالة الواجبة لشهادة ما لا يحصى من المعجزات توجب شرعا الإيمان برسالتهم لأنه جاء بتصديقهم وإن لم يصدقوا لم يكونوا رسلا ومناها وإذ لم ينضقوا لم يكونوا نصلاً أمناء لمولانا العالمي بالخفيات واضح الكلام كأشكالاتي نعم في بعض الألماء ينشأل بصول الدليل أو المدلول دعم ارتباط علية وعلولية تكون قطعا فقط بهذا القطع هذا هو المذهب الإمام الأشعر يمكن أن يوجد الله تعالى على الدليل ولا يوجد المدلول ويمكن أن يوجد المدلول من دون دليل شوف كيف مسألة أما على قول مثلا الإمام الرازي مثلا أو الزوايني إذا أورد الدليل وتنبه لوجه الدلالة قطعا يقول بظنه ظنه المدلول. هذا هو وجه الض بالضبط هل هم هل وجودهم واحد أنهم ما وجودان اثنان إذا وجوده واحد يستحيل وجود واحد من دون مثن أو ما هو في ظنه شوكتين وإذا كان وجودان وجودين اثنين يمكن ذلك بالضبط. التضمن في في التضمن في ده ده yes no مع القول التضمين مع القول المخلوق يعني هي دي مساله كما يعني لا يخفى بدها يعني بحث وتنقيذ عن يعني ما مراده بالتحقيق يعني ممكن أن نشوفه يعني إن شاء الله ويأخذ من قولنا محمد رسول الله استحادة فعل المنهيات كلها سواء, سواء نهي تحريح أو كرافة وذلك محالا على الأنبياء كلهم لأنهم قنصلوا ليعلموا الخلق المبعوثين إليهم بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم فإن فعل أحد من الناس فإن فعل أحد من الناس فعلا وعلم به الرسول أو بلغه وسكت عنه وأقره عليه ولم ينكر على الفاعل فنستدل على جوالي بسكوته فنفعله وإن كان من جنس العبادات. لأخذون هنا صار هناك يبين إشارات كيفية بناء بعض القواعد الأطولية على قواعد شرمية قواعد عقائدية كيف إننا نستق كيف إننا نتضمد هذه أحكام أطولية في الحقيقة وأحكام فقهية ولكن كيف هو الآن يبين كيفية انبناء هذه الأحكام على المباحث الكلامية نعم؟ وإن كان من جنس العبادات فمطلوب إما وجوبا أو نذبا وإن كان من جنس العبادات فمباح لأنهم عليهم الصلاة والسلام لم يقرر أحدا على باطل فيمزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعزه الذي اختارهم على جميع خلقه واختياره لهم يستلزم وصلهم بالصدق والأمانة وهو تعالى أمنهم على خبر وحيه ملاحظة يؤخذ مما ذكرنا من اختيار الله للأنبياء على جميع الخلق بفضلهم على الملائكة وهو قول الجمهور وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى بفضل الملائكة على الأنبياء وهذا الخلاف وهذا الخلاف واقع في غير محمد وأم صلى الله عليه وسلم وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في أنه أفضل من جميع الخلق على الإطلاق ونقل الأئمة عليه إجماع ملاحظة ذهب المغشري إلى بفضل جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ولذا قال بعض النجاربة جهل الزمخشري مذهبة جهل الزمخشري طبعا لأن المعتزل يقولون أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الملائكة لأن هذا ليس محل اختلاف بيننا وبين المعتزلات لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق اتفاقا بيننا وبين الملائكة ولكن الزمخشري لما استدل ببعض الآيات بناء على التقديم وتأخير تقديم الملائكة وتأخير الأنبياء قال هذا دليل فضل الملائكة ولكن ليس فيه دليل كما رد عليه كثير من العلماء ويوخن من قولنا محمد رسول الله جواز الأعراب البشرية عليهم صلاة الله وسلامه عليهم لأننا أضفنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة ليس الألوهية حتى ينزم استحالة الأعراض البشرية في حقه والعرض البشري لا ينقص في رسالتهم ونبوتهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى بل ذات مما يزيد فيها وبهذا يكون قد لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها لجميع ما يجب على المكلف معرفته من عطائب الإيمان في حقه تعالى وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة علامات القلب من الإيمان دولة بالله إذن إلى هذا الموضع يكون الإمام سنوتي قد انتهى من بيان كيفية تضمن الكلمتي الشهادة أو كلمة الشهادة لجميع قائل الإمام بالنحو على النحو الذي وضحناه آنقا ولذا طبعا يعني يعني تقرير لطيف جدا وطريقة لطيفة جدا وتقرب كثيرا من العقائد إلى نفس الإنسان يعني إذا دردتها بالشكل الأول ثم لاحظ كيفية استنباطها وتعلقها بالشهادتين فإنها تثبت في نفسها بعد ذلك المقصود الأعظم من ذلك هو أن تدفعنا هذه العقائد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان به لذلك بعد أن انتهى الإيمان السنوسي رحمه الله من بيان هذه العقائد على الوجه الذي ذكرناه وبعد أن بين كيفية اندراج هذه العقائد في كلماته الشهادة اهتمنا بذكر بعض من أهم أبواب علم التوحيد اللي هو الإيمان لأنه يتلتب بعد كل الدراسة التي سبق لنا ودرسناها وبعد كل الحيثيات التي فهمناها يتلتب على ذلك إذا علمنا حقا صدق هذه القواعد والأحكام يتلتب علينا ماذا؟ أن نؤمن يتلتب علينا الإيمان فلدمه أن يبين مصفو إيمان لذلك اقتصر على ذكر باب الإيمان وبعض اللوازم الأخرى. انتبهت في طعام. لا قسنا قراءة يعني شايع متواجد. فضل. نعم. أول الله جميع, جميع نعم. نعم. كلهم اتفقوا لأنه هذا هو المذهب المعتبر عند المعترضين والخلاف هو خلاف يعني لبعض المعترضين يعني القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من الملائكة هذا لا ينسب إلى المعترضين لا ينسب إلى المعترضين بل ينسب إلى بعضهم بعضهم هذا هو واحد ال... بعض المعتزلة المعتزلة بعض المعتزلة نعم ضبطها جيدا يشير الحديث ده ان هو وضع دعوه السنه الى في الملائكه وهذه اواده كده فضل نعم وهذا خلاف واقع في غير حتى صراحه مضبوط هذا مش في محل في موضع النبي صلى الله عليه وسلم معي اه اذا هذه قال هذا هذه الصخره اللي انت تكلمت عليها ليست متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ام فقرتين مختلفتين طيب ونا يقول وذهب المعزول وراءه أن الصنم إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء وهذا الخلاف واقع في غير محمد صلى الله عليه وسلم وأما هو فلا خلاف في أنه أفضل من جميع الخلق على الرسول الله. ما عدد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا بعضهم من بعضهم ذهب إلى ذلك. سيقول عند المعزول في يعني في في عدة مذاهب حقيقة. نعم. باب في بيان معنى الإيمان والإسلام ذهب جمهور المتورجية وبعض المحققين من الأشاعر إلى ترادف الإيمان والإسلام وذهب جمهور وじゃあ мы سوف الإيمان والإسلام أن المعنى نفس المعنى أن على ماذا يعني ذهبوا إلى ترادف الإيمان والإسلام بنا أن على ورود بعض الأحدث التي عرفت الإسلام بالإيمان وعرفت الإسلام بأركان الإيمان وبع... وعرفت الإيمان بأركان الإسلام وهذه تعرفونها بناء على ظاهر هذه القولهما مترادفا وذهب جمهور الاشاعره وذهب جمهور الاشاعره الى انهما متقيران لان مفهوم الايمان شرعا تصديق القلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضروره بمعنى ادعانه له وتسليمه اياه هذا هو مفهوم الايمان تصديق القلب بمعنى ادعاء القلب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ضروره لما قطعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله قطعا هذا هو محل الإيمان هذا هو محل الإيمان الذي إذا أنكره الإنسان كفر وأما إذا أنكر شيئا غير مقصوع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر لا يترتب كفر إلا على إنكار المقصوع به والله سبحانه وتعالى أعلم فإذا هذه المسألة اللهية ودهت جمهور الأشاعرات إلى أنه متغيران في, في المفهوم متغيران مفهوما أي إن مفهوم الإيمان غير مفهوم الإسلام بمعنى إن المعنى الذي يتبادر إلى ذهننا عند قول كلمة الإيمان يتبادر إلى ذهننا التفضيق بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع. وأما المفهوم المعنى المفهوم من عند ذكر كلمة الإسلام ذمن هو قال والله صول إسلام شرعاً انتشار الأوامر والشباب النواهي لبناء العمل على ذلك بالإعلان بالقلب جميل وهما مختلفان مفهوماً وإنت لا زمان شرعاً بحيث لا بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم جميل إذا مفهوم الإيمان ذكرناه سابقا وأما مفهوم الإسلام فهو إيه فهو الانقياد الانقياد والامتفال للأواني والنواني بناء على الإيمان السابق بناء على الإيمان هذا حقيقة المفهوم ولكن هذا من حيث المفهوم ويظهر اختلاف المفهوم اختلاف المدلووي يعني اختلاف المفهوم ولكن في الواقع الخارجي خارجاً إسعني خارجا، عندما تحكم على زيد أو عمر لا يجوز أن تقول هذا مسلم وليت بمؤمن أو هذا مؤمن وليت مسلم. في الخارج كل مسلم المؤمن وكل مؤمن مسلم لا يجوز أن تقول هذا مؤمن وليس مسلماً ولا يجوز أن تقول هذا مسلم وليس مؤمناً هذا عند أهل السنة وعند الشيعة يقولون بتغايرهما في الخارج أيضاً ورحكي في المسألة عند الشيعة الإمامية الاتناعشية يقولون بتغايرهما في الخارج أيضاً فيقصرون يقصرون الشق بالإيمان على من أمر بالإمامة ويطلقون اسم الإسلام على على العامة، يسموه العامة، اللي هم لم يؤمنوا بالإمام، فهو عند الشيعة متغايران خارجًا أيضًا، ولذلك العلماء السعري يقولون متغايران مفهومًا، ولكنه مفهوم تلازمان إيش خارجًا فلا يجب أن تحكم على أحد وأن وتقول هذا مؤمن وليس مسلما أو هذا مسلم وليس مؤمنا وإن ورد في بعض الحديث ظاهرها ما يوهم أو ما يفهم من ظاهره ذلك بمثل إنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يجوز أن يقول إنسان مباشرة من مجرد هذا الحديث إنه الزاني أن الزاني ليس مؤمنا لا بل يحمل هذا الحديث على المبالغة والتهويل من عظم هذا الزاري ومن هذا الباب قالت العرب إلا إن إن حمل هذا الكلام على النفاق أو غير ذلك. وضح كيف ما ليس من قال لك إنه الأصل في الخارج أن يكون هناك مطابقة. الكافي في الخارج أن يكون هناك حب، وليس مطابقة. من قال لك إنه الخارج يجب أن يكون هناك مطابقة لنا في الذهن؟ بالكافي لكي تكون عالما أن يكون ما في ذهنك فاضيا على ما في الخارج وليس مطابقا. ورحتي في المسألة، فيمكن أن يتغير مفهوما ولكن ما في الخارج ليس متغيرين هما ثابت، فاضيّان كلاهما على موجود واحد. إيش مفهوم التغير الخارجي؟ الامتكاك في الوجود. إيش مفهوم التغير الذهني؟ الامتكاك في المفهوم. ورحتي في المسألة. فليس كل كل مفهومين فكاه في الجهم في الملاحظة فيجب فكاه من في الخارج وجودا فالكافي في العلم هو الصدق وليس في واضح ان شاء الله نعم صدق بمعنى صدق بمعنى إيش صدق الإسلام على المسلم وصدق الإيمان على المؤمن هذا الصدق يعني فاضح كيف ليس ثانا قال إيه وإن تلازنا شرعا يعني إيه شرعا إحنا عبرنا عنها خارجا بمعنى يلا يجوز أن تحكم على واحد المسلم وليت مو هذا هو التلازم الخارجي إحنا عبرنا عنه خارجي هذا مفهوم شرعي قلنا هما متغيران مفهوما هما متغيران مفهوما إيه التغير المفهومي عرفنا الآن وزن الإسكان وجه السؤال إيش أنت بتقول؟ في شو عن التغاير في المفهوم أو في الواقع بختلف؟ أيوة. وقولك لا إشكال. هذا وجه الإشكال. بقول لك لا إشكال. اللي يمكن تغاير المفهوم مع اتحاد الواقع. شوف كيف لا يعني ما لا يوجد إشكال. في شو عن في المفهوم فقط. في المفهوم يعني كيف تلك بتقول؟ بما بعض المفاهيم متغايرة لكن في الواقع واحد. في الواقع لا تغاير فيها لا تغاير في الوجود واضح كيف الم... إحنا لما نتكلم على المطابير نتكلم على وجودات لما نتكلم على مفاهيم نتكلم على إيش على تميزات وكشوفات مثل الحال مثال ذلك مثلا لما نقول إيش يا شيخ أحمر مثل أنا... الفراغ والعدام الفراغ والعدام لا مش لما ضبطت <الصباح> <تصفيق> مثل, مثل أن نقول الإنسان حيوان النظر الإنسان حيوان الناظر كلمة الحيوان الناظر في الذهن مفهومان مثل الحال يوجد مفهوم للحيوان ومفهوم للناظر هذان المفهومان في الخارج غير منفصلين في ظن الإنسان مثل الحال يعني الإنسان في الخارج هو واحد مثل أن تقول القدرة والعلم القدرة والعلم مفهومهما متغاير في الذهن ولكن في الخارج لا تغاير في حق الله سبحانه وتعالى لاتحادهما في الوجود هناك في واحدة في الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تكثر في الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى وصفاته لا تكثر لا تغاير لا يوجد كثرة في الوجود ولكن في مفاهيم متغايرة المفاهيم متغايرة ولكن وجوداتها لا يقال لها هي ولا غير أيضا كما هو معلوم نعم لكن إذا بديت تشرح لي لما الإسلام تغير يعني يعني تعاطف لكن حيواننا مش بنتعاطف يعني هم انتحقوا حيواننا في طرف لكن مش ممكن بناء على إنه تغير مفهوم إيمان الإسلام انتحقوا إيمان الإسلام في طرف يعني بنهم تعاطف حيواننا بنهم هي هي ربط الصورة لأنه لو تأمل في تعريف الإسلام قال هو الإدعام بناء على إيه عفواً الانقياد بناء على ذي عم واضح كيف الإسلام الانقياد بناء على ذي عم لو انقاد لا بناء على الإيمان ما بيكون هو الإسلام بيكون هذا نفاق وإن أطلقنا عليه ظاهراً إنه إيش الإسلام ولكن هذا كله في باب إيه التلاوة الشرعي فقط واضح يعني إحنا ما نتكلم على وجودات عقلية أنا ما أستذكر لك من باب التمثيل إحنا نتكلم على أحكام شرعية على أحكام فرعية ولكن كلام يعني مطبوح تماما لا إسكالة فينا صبر ماذا هو تكتب في الحلقة الثانية أن في الحلقة الثانية بالنظر الاعتبار التي تعرض أنه مجموعة القوم المسكين من هذه النافذة يكون هناك تلاغ بمعن أنه لا يعتبر عند الباطل مسلم ولا مجموعة من هذا الإنسان هذا الثالث مشاركي نعم من حيث المسكين الجميع هناك ثقة لأنه يعني فيها تحقم عليه جميع المسكين ليس هناك فقم عليه وحسب في الشارع يمكن فيك أنه مداد نظر الله تعالى ولكن بنظر إلى الضغط يعني بنظر ما يفهر للحاكمين المتلسين هذا راجع للهنفهم راجع, راجع للهنفهم ولكن إذا كل نمك الصشفة عند الله تعالى فهنا انفكاة والحكم الضغط يجب أن نظر إلى المقهوم يمكن أن يكون برضو هذا الانفكاة راجع للمقهوم برضو هذا الانتكاس اللي هو أنت بتقول عنه يمكن لنا راجع للمقهوم فقط لأنه محل حسب يعني حسب المحهوم اللي عبر يعني لو أنت قلت الإسلام هو مطلق الانقياد يعني مطلق مطلق الفعل مطلق الانقياد للأوامر والنواهي فقط كيف معنى الانقياد هل هو مجرد الفعل من دون اعتقاد أم الفعل بشرط الاعتقاد شو كيف صارت هذا يظهر فعلة الأثر في المنافق فائدة الأثر هذا والخلاف يظهر في المنافق المنافق ظاهريا منقض ولكن هو نحن نطلق عليه المسلم بحسب ما نحن مأمورون في السريعة أن نحكم على الظاهر على ظاهره ولكن هو عند الله ليس مسلما شوف شكت المسألة وهذا هو شكم الصرعي الحقيقي ولكن الحكم الشرعي الظاهري لنا الذي أمرنا أن نتعبد به ظاهراً هو أننا يجب أن نقول حتى على المنافق الذي علم الله سبحانه وتعالى فرقه بحق الظاهر وظلمه وهم من شرعم هذا هو جهة التقييد بأن شرعم كذا جهة التقييد بأن شرعم جهة صحيحه من لا إشكال فيه نعم في شيء ليه لا تسيس نظرت يعني أنا إحنا مش ممكن نقسم على الإنسان لأن هو مؤمن لأن هو نعم حكى الشاهدين حكى مؤمن لكن ما بيتعالج أفعال غير مفروض أنا رح أعتذر كي يقول بالنص يعني طيب أنه إذا بدي التصدير ما نبي ندفع بشكل أفضل الإنسان مؤمن لأنه مصبر، لكن ما مصبر شبابه صبر كثر، طال أنه إنه إيش؟ مؤمن. إذا هذا الامتياز بناء على إيش؟ بناء على مكينتيات تبايع بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان. إذا كانت حماية نحكي تؤدي في ضيهم في تبايعه لكن في, في الخارج ما لما كان في الدين تغاير، أبغى في التاريخ تغاير. لكن إحنا كمأموري مسلمين الله نحن على الإنسان لأن هو من المسلمين طبعاً، ما صار إنسان. إذا كان في تغاير في الدين لازم في تغاير في الخارج. نحكي بالنسبة العلم لا نحكي على الدين. أنت, انت بتفعل تنطى القيد اللي أنا طليت فيه كلام، اللي هو من جهة اعتبار الشارع. إحنا نتكلم على أحكام شرعية وليس على مجرد أحكام عقلية. انت تنسى هذا الفرق. احنا لما نقول الايمان والاسلام هذا تزهن من حيث المفهوم ولكن من حيث الخارج لا لم يوجد لنا الشارع ان نطرق ونميز ونغاير بين المسلم والمؤمن تمييزك هذا تمييزك هذا راجع لانك انت فرقت وجود نفس المفهوم كما هو في الخارج ولكن هل هذا اجابه لك الشارع وقوعا يعني تتمم من انا اللي بتكلم هو هذا التعريف هو هذا التعريف قال ايش والاسلام فرعا ومفهوم الاسلام نعم فقط مفهوم الاسلام شرعا امتثال الاوامر والنواهي قال وان فلا شرعا وان فلا زمن اصبح هذا شرع عندنا واضح في المسألة لذا كان نحكي من ناحية عقلية إذا كان ذهنا متغير يكون خارجيا متغير ما بنحكي من ناحية عقلية من الناحية إذا كان ذهنا متغير مفهوما يكون خارجيا متغيرا متغيرا إيش إنك بدي هذا المفهوم إيش وايد خليك كمل الكلام عشان ما تكون في الجمل غير موجهة إذا تقيدها عشان تعرف إيش وجه الآن متغيرا ذهنا إيش مفهوما واللوزورا مفهوما مفهوما انت بتحكي ألا يجب أن يكونا متغيرين خارجا إيش مكفوماً ولا وجوداً على التغير في المخهوم هل يوجد المفهوم الذهني في الخارج؟ نعم إذا يجب أن تخيّد قولك بينهم متغيران خارجا إيش؟ وجودا. وجوداً مش مكفوماً إذا كنت مفهومة تتكلم مفهوما يعني بالنسبة لجلائر مفهوم. تتكلم مني إيضاً لا أن مش موجود إذا عندما تتكلم, عن عن تتكلم عن المنطقة الخارجية عن التغايرات الخارجية ماذا تقول مفخوما؟ إذا رجعت تتكلم عن التغاير مفخوما؟ إذا رجعت تتكلم عن التغاير في الوجود إلى المفخوم يا سيدي إذا رجعت التغاير في الوجود إلى المفهوم إنك في الحقيقة ما تتكلم عن التغاير في الوجود إذا تقول أنا أرجع تغاير في الوجود إلى المفهوم إذا أنت تتكلم عن التغاير في المفهوم وليس عن التغاير في الموجود أو تتكلم عن التغاير في الموجود من حيث والمفهوم. إذا أرجعت الحيثية إلى المفهوم لا إلى الوجود. هناك أمران: تغاير في المفهوم وتغاير في الوجود. إحنا بحثنا بين هذين الأمرين: العالم الذهني والعالم الخارجي. الآن بنقول في مفهوم إيمان وفي مفهوم إجتلاع. نحن في الحقيقة ماذا نبحث عن وجود خارجي ووجود شرعي الآن محل بحثنا هو وزود شرعي بمعنى الحكم الشرعي يعني في اعتبار الشارع هل أجازة لك الشارع في الخارج أن تفرق بين الإسلام والإيمان؟ من, حي من, من حيث إيش؟ لا من حيث إيش؟ من حيث المفهوم أم من حيث الحكم الخارجي؟ هذا هو الكلام شو كيف المسألة؟ أما من حيث المفهوم أوجب عليك الشارع الثبات التغاير بينهما على الراجح والله أعلم. شو كيف؟ واضح للمسألة كين؟ أو... هذه. الإدعاء من على نفسه لا يظهر هذا. ومن يحث ال لذلك هو الشارع لأنه راع راع في الحكم عدم مرا مراحط الم... ما هو في النفس يعني داخله. والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل الأحوال هذه. لا إشكال يعني في التطبيق فيها ولكن فائدة الخلاف فائدة هذا القيد الذي يذكره العلماء وإن تلازم شرعا يعني وإن وزب تلازمهما شرعا مش وإن تلازمهما حمالا يعني وإن وزب تلازمهما إيش شرعا إيش يعني تلازمهما شرعا يعني لا يجوذ لك أن تحكم على إنسان في الخارج بأنه هذا مؤمن وليس مسلم شرعا ولا يجوز سرعا أن تحكم على إنسان أنه مسلم وغير مؤمن هذا من حيث الشريعة واضح كيف في المسألة وإحنا كلامنا في باب الشريعة. بخلاف الشيعة الذين قالوا بالتغايرين مفهوما وقارئا بحسب الحكم الشرعي أيضا واضح كيف في المسألة بحسب الحكم الشرعي عندهم كما يعتقدونهم لأنهم قالوا كل إنسان لم يؤمن بالإمارة. فهو مسلم ليه؟ لأنه ظاهرا يفعل الإسلام ولكنه غير مؤمن يعني لو تسأل إنسان شيعي ما حكم الأشعر الذي لا يؤمن بالإنامة على حسب عقيدتكم أنتم إيس بيقول لك مؤمن ولا مسلم؟ بيقول لك مسلم غير مؤمن شو أنا عندي مسلم غير مؤمن؟ هل هو أنا عندي ولا مشلالي ولا أنا شغلتها لا هو هذا كفر عنهم هذا كفر في الحقيقة طبعا هذا نظام بحسب الظاهر مجدد. مش منافق اختلف عن النقاط هنا هناك صار في عندهم حكم ثالث بسلام يعني مسلم وليس مؤمن وفيه مؤمن وكل مؤمن عنده مسلم وليس كل مسلم مؤمن بحسب الوجودات الخارجية مجدد. في الأحكام الشرعية طبعا مجدد. هذا, هل... هذا قوم وليس منافقين مش هذا هو الم... النقاط عندهم فيه هناك أمر قائلة نفاق، ورئي في المسألة، هم كفار في الحقيقة، عشان يقولون هم مز... ظاهرا مسلمون ولكن في الحقيقة كفار، ورئي في المسألة، ففائدة لفت النظر إلى هذا القيد عند الشاعر له فائدة، وفي الحقيقة كل المتن هذا، كل الكتاب، كل قيد فيه له فائدة، فائدة الإشارة، ولكن بعضها نبهنا إليه، وبعضها يعني أجملنا، نعم، في واحد الأصوات، نعم. شوفنا نقول إن كل مسلم مؤمن خارجًا خارجيًا نعم هل عندك بيلازوم؟ إحنا ما نعلم لا نعلم ما بداخله يعني لو فيها يكون فارغ أو ما نقول إنهم ولكن يقول رسلنا نعم فأسلوب إن الشارع يعرف ما في كتبه والحين لا نعلم ما تكن في هذا الشخص الآية هنا و... إما أن تحملها على المذالة أو تحملها على أنهم منافقون حتى الآية إذا عارضت ظاهرها انت كان في دفهمت ظاهر الآية معارضا للقواعد المحققة المضيقنة يجب ان تسهم الآية على محمل حسن على محمل موافق لهذه القواعد فاما ان تقول هؤلاء كانوا منافقين او ان تقول هذا بناء على المباراة كما قلنا في الحديث النروي لا يذني الآن حين وهو مؤمن ورحكي في بعض الناس أجدوه على ما يظهر على ما ظهر لهم وقالوا هو حين تلقبته حين تلقبته بالذنى يكون كافرا نحن بنقول لا الحديث النبوي أراد المبالغة في التنثير من هذا الظن بحيث إنه لم يتطرق في فعله عن فعل الكفار ولكن لم يقل أنه حال تلقبته يكون كافرا ورحكي في المسألة فهذه عبارة عن ضمان شرعية نرجع لأصل القاعدة إذا صار قواطع نقلية يجب تحملها ما عليها أي الأصل وضحية المثال؟ وأنا أعتقد محل إنه الكثير أو المبالغة أو أو إنه مناقشون هو السبع يعني لم يتحقق فيه الكمال يعني إما أن يراد إنه أنت في الحقيقة لسا لم تبلغ حقيقة الإمام لسا في أوله قالت العرب آمنا شيء يعني هذا محمل الآيات إما أن تقول إنه قالت العرب آمنا يعني الإيمان لا يقول واحد أنا مؤمن إلا إلى بلغ كمال الإيمان والإيمان مراتب في قوته وضعفه وبحكي في المسألة فلما قالهم لا تقولوا آمنا ولكن إيش قولوا أقلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لاحظوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا فيها إشارة لأنهم منافقين ولكن أنا أحمل لك على إيش على المحملين إما أن تقول إنهم في الحقيقة هم مؤمنون ولكن لم يبلغوا مراسب الإيمان فتحمل تلك ولما يدلغ, يدلغ يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لما يدخل الإيمان في قلوبكم ويتثبت فيها سبوثا كاملا حتى تقولوا باستقرار أنكم آمنتم أو أن تقول ولما يدخل أي لم يدخل أطلا فتكونوا أطلا منافقين، ورد كيف المسألة؟ يعني لما يتقر بعد استقرارا تاما بحيث تقولون أنكم مؤمنون أو لما يدخل أي لم, ي... لم يدخل قطعا فهذان هما المحملان للآيات والله أعلم واضح كيف المسألة فالعمدة يجب أن يكون في فهم النصوص هي قواعد المستخرة وليس هو أي سهم يمكن أن يظهر لأي إنسان هذه قواعدة مضطيضة سواء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالشرائع أو بالأحكام الشرعية أو بالسماعيات هذا هو المنهج اللي احنا من درجة فيه هذا هي الطريقة اللي احنا من درجة فيها وهذا هو الاعتقاد الذي نعتقده لا يدود لأي إنسان أن يستند إلى مجرد حديث أو آية يظهر له منها ما يظهر من معنى فيبطل قاعدة في الطرارة والسخرة لا يجوز له بأي وجه من الوجوه. الأقل ما أنكن حمل هذا على القاعدة فإن لم يمكن جعل قاعدة وحده بشرط عدم التعارض أيضا وإن كان في تعارض توقفنا في الحكم في مرينهما إذ كان المنفس القوى فيخرى إلى القواعد الأطولية التي قررها العلماء. هذا هو المنهج قلنا إحنا بندرد علم التوحيد مش مسائل منتقضة أنا قلت في أول هذا الدرد إن أنا أريد أن أظهر لكم أن علم التوحيد أن التوحيد علم أن التوحيد علم منهج وليس مجرد والذنابة أو الشحاب أو الممسألة المفرطة مش هي في المسألة. لو عرفت إنه أنا لكم مثال مفرطة كان كلكم هم من تقصير وضحوا. لا هذا أهمها. بدي العقلية نفسها تتغير في التعامل مع الآخرين وبالتعامل في في فهم المقصود الشرعي. وركيت المسألة لا يجوز إنه يكون الواحد مجرد إنه يظهر له معنى هذا هو المعنى لا بدي يتوقف بدي يأمل بدي يقول صدق هذا المعنى هل يعارض؟ أمر ثبت بشكل قوي سابقا هل عارض مثلا أمر مجمعاً عليه إذا عارض لا يجوز له أن يتحكم بفهمه ويقول أنا ما يظن فهم إذن خلص يجب أن أقول بهذا لا, لا. في هناك قواعد يجب أن تكون أنت محكوما بها هذا هو الأمر الذي أنا قلت إنه يجب أن نعلم أن علم التوحيد علم له منهج وله متاه وله نتائج يجب أن يلتزم بها الإنسان. ليت مجرد نتائج متفرقة من هنا ومن هنا واضح إن شاء الله نعم تقرأ يا شكرا مراحبا إن أريد من الإسلامي الإدعام بالقلب والقبول والانقياد، فهو مرادف الإيمان وإن أريد به عمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج ونفض الشهادتين وغير ذلك من الأعمال ما متغيران لا يمكنهما مدر لللباء يعني ايش قول اقامه متغيرا متغيرا وين مفهومه متغيرا متلازما وين لاحظ ايش قال متلازمان ايش يعني متلازمان مش انهم نفسهم عدم الانفكاك يعني عدم الانفكاك فيونطابقا بنفس الطريقة اللي حكينا عنها ما قال لك انه هذا هو عين هذا يعني لم يقل لك انه نفس الايمان هو عين الصلاه ولكن قال من صلى يستحيل ان تنفي عنه الايمان من حكمت عليه بال... بال بالإيمان يستحيل أن تنفي عنه إنه مسلم. هي في إشكالية بعدين. واضح كيف المسألة. ثلاثة في الشرع وهذا معنى إنه حكم شرعي. نعم. وهذا تفصيله هو الحق. نعم. وفصل الإمام بأنه حديث النبى تعالى للمعرفة المعرفة. والمراد بحديث النبى الإبعاد والانقياد والقبول والتسليم الباطلين كل كله معنى واحدا. نعم. كل هذا عبارات عن نفس المعرفة. بعض العلماء يقولون حديث النفس التابع للمعرفة وبعضهم الادعاء وغير ذلك كل ما ذكر هو معنا عبارات عن معنى واحد نعم تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله والتسليم له والإذعان والرضا له بقلبه هو تصديق خاص بالادعاء مجرد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصفي من غير انقيام وإدعان وقبول وتسليم جميل. فعلى هذا يكون الإيمان والإسلام مترادفين. لاحظ إيش قال؟ فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله والتسليم له والإدعان والانقياب له بقلبه هو تصديق خاص وليس مجرد نسبة الصدق إلى النبي يعني ليس الإسلام ليس الإيمان هو أن تقول معم النبي صلى الله عليه وسلم هو فاضل لا بل يجب أن تدعن لهذا الأمر وتنقاد له أما مجرد علمك بصدقه ليس هذا هو الإيمان لذلك الإيمان الأشعري لما قال المعرفة قالوا العلماء قالوا أراد بالمعرفة المعرفة عن إدعام وليس المعرفة المداوية للعلم لمجرد العلم يعني ليس في المعرفة مجرد الإدراس بل المعرفة هو الإدراك مع الإدعان لهذا الإدراك والانقيادة طبعا العلم قد يوجد مع الكفر العلم قد يوجد مع الكفر ولا إشكال معك والحاصل. والحاصل أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله فهو م. مع الإذعال بالقلب والإنقياد هو إسلام وإمام جميل جميل هذا بحكم الشيء وأما عمل الجوارح كالصلاة والصوم والنطق بالشهادتين وغير, وغير ذلك فهو الإسلام جميل نعم إن الإيمان لا يقبل من الكافر القادر على النطق بالشهادتين إلا بهذا أما المسلم الذي ولد في الإسلام فإيمانه صحيح وإن لم ينقف بهما إلا إنه عاص بفجة النصر لأنها تجب في العمر مرة واحدة ولا يشارك في حق الكاتر نفر أشهد ولا النفي ولا الإثبات بل إن قال, قال الله واحد ومحمد رسوله طبعا هذا كله التفجيرات هذه مبنية على مذهب المالكية أما عند الشعبيات لما نبهنا سابقا يصرخون أمور كثيرة جدا يصرخون لقبا خاصا وغير ذلك ولكن هذا كله على مذهب المالكية شوف أنا على بالنسبة للمتكلمين إيش أقول بالنسبة للمتكلمين يعني بالنسبة للمذهب المالكي هذه ما إلها علاقة بالمتكلمين هذا مذهب كرخي هذه مذاهب علم المتكلمين انتهى كلامهم لعند قبل باب الإيمان لعند أول ما عرفوا لك بالإيمان حقولك إحنا رح هنا بنوقف ها يستدور المقهار الفقراء هم الآن بيشتغل صار في مذاهب مذهب مالكية مذهب شافعية مذهب رحنات لأن الأصل هو الإيمان الثانوسي مالكي احنا شانا على مذهب المالكيه. انتهى كلام وليس من المصاب يعني هم مشهدوا على ظواهر الأحاديث إلا أن يقول أشهد إلا مم. أن يشهدوا أن مم. مم. حتى يقول على أستمر ولذلك المانكية يعني لم يستطيعوا هو من باب أنه هذه مندر انه هذا احنا ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي من غير انه هذا اللفظ هو اقوى الالفاظ ومن باب ان دخول الاسلام هو اشرف شيء يعمل لا يعمله الانسان فيجب ان يهتم به والاهتمام به يجب ان يكون في محددة واضحة واضحه كذا غير محتمله من هذا القبيل ولكن المالكيه قالوا لو اراد ان يكثر لقال قال ولكن لما دام قال الله احد فاحنا بنمشي معه على حسب ظاهرها اللفظ وبعد ذلك نلتمه باحكام الاسلام لكل واحد وجهه مش عن هذا إنك تطالب. نعم. والراجل في مسألة الإيمان أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأما النطق بالشهادتين فهو شرط، فهو شرط إجراي أحكام المسلمين عليه من الرسول والصلاة إذا ماذا؟ وتدخل في مصاب المسلمين وغيره وغير ذلك. نعم، يعني هذا هو التحقيق عند العلماء، هذا بحسب نظر علماء العقائد، يعني بحسب الراجح عند الأشاعرة أن الإيمان في حقيقة الأصل هو التضييق القلبي، كمفهوم، إحنا نتكلم عليه إيش؟ كمفهوم كما, كما بينا سابقا وليس ليس يقال إنه الإيمان جزء منه الأعمال، بل أعمال لذمة واجبة عناء، بل أعمال واجبة لذوما عناء عن الأعماء عن الديمان بمعنى إن من أذعن فيجب عليه صراع إير، فإن لم يعمل فهو مذنب فهو مذنب ليس كافرا. وضحية المسألة هذا هو المقصود، ولا يخرج ولا يخرج الإنسان من ال. من الإسلام إلا بإيه؟ بزحور ما أدخله فيه هذا نص الإمام في الطحول. صح؟ ولا مش صح؟ صح إذن إذ كلنا إحنا الراجح في مسألة الإيمان أن الإيمان هو التصديق يعني بعض الناس يعتقدون ويسنعون على الأشاعر بأنه أنتم فقط تقولون إن الإسلام هو التصديق في القلب وتهملون الأعمال هذا كلام ضار هذا كلام استهزج لا قيمة له ويدل على حنق إيش قائله كما قلنا في الكلام السابق يدل على حنقه وجهله أو كذبه على القوم لأن الآثار وأن السنة عموما صرحوا تصريحا لا يقبل الشك بأن الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصوم والذكاء والجهل وغير ذلك كلها واجبة كلها واجبة وأن من يتركها هو فاتد ولكنهم قالوا لا يكفر الإنسان إذا تركها، وهذا اعتمدوا فيه، اعتمدوا في هذا الطور على أدلة صريحة أقوى بمئات المرات من الأدلة التي اعتمد عليها من كفر بمجرد العمل. واضح المسألة، حتى الإمام أحمد بن حنبل عندما درس في تفسير ذلك الصلاة، فهو أيضا اعتمد على حديث، على على دليل ضعيف. وجه في أضعف بكثير مما يتصور الحنابلة في هذا القرن. واضح المسألة كيف؟ لذلك كل علماء وجمهور علماء المذاهب الأربعة لم يوافق الإمام أحمد بن حنبل على هذا الكلام. والإمام أحمد بن حنبل لم يدخل الأعمال في الإيمان بمعنى إنه إذا الإنسان ترك الأعمال فهو كافر مطلقًا. لم يقول ذلك. بل قال هذا يعني هو فقط يعني تكلم على مسألة قراءة. مسألة الطرأ إن من ترك هذا وكفر تمسك بالحديث الوارد في ذلك بظاهر الحديث الوارد في ذلك فألزمه بعض العلماء بنصوص أخرى وردت من حلف بغير الله فقط كفر أو أشرك بنفس التي وردت في حق تارك الطرأ لماذا كفرت هنا ولم تكفر نعم آه. هذا نوع من التحكم وإذا مشيت على الضانف فهذا ضانف في هذين الأمرين. فأين الفرق ولكن في المسألة لكن كثر باقي الأعمال ولم يكثر باقي الأعمال ولكنه فقط مشى على فرعية واحد الصلاة جريا منه على ظاهر ما ورد فيها من أحد في بفهمه والعلماء خالفوه في فهمه ولكن كيف المسألة فمي <متحدث> جدا هذا سؤال لطيف جدا وهذا الحقيقة يعني مكمل لكلامي يعني حاطل السؤال بأنه بعد أن عرفنا ما هو الإيمان وما هو الكفر ما هو الإيمان وما هو الكفر اللي الكفر خلاف الإيمان والإيمان الغزال كما ذكرنا سابقا إنه قال الكفر في حاضره يرجع إلى خذيل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وهو تقريبا الذي مشى عليه العلماء كما هنا الآن متى نعرف متى نعرف يعني أنه إنسانا ما كذب متى نعرف أن إنسانا ما كذب بحيث أنه يزوز لنا أن نقول أنه هذا الإنسان جافر أو ليس بجافر هل يجب هل يكتينا المشي على الظنيات أم يجب فيه الالتزام بالقطعيات يعني هل نتوقف في الحكم بالكفر الحكم بالكفر على الإنسان آخر هل ما توقفتين الى ان يقول لنا أن نعم انا كفر واضح كيف المسألة ام انه يوجد هناك علامات معينة حتى وان لم يصرح بكفر نفسه فان هذه العلامات تكثينها للحكم عليه بانه كافر طيب اذا كان هناك علامات فما هي هذه العلامات هل هي عبارة عن امور اجتهادية بناء على قيادات عقلية أم لأنها قهور اجتهادية بناء على نصوف خرعية شوف لاحظ كيف المزأل إطارة إذن البين من هذا الكلام أن التوقف في التكثير إلى أن يصرح الإنسان بكثير نفسه هذا أمر مردود قطعا لا يصح التوقف في التكثير إلى أن يطرح الإنسان بكفر نفسه لأنه أصلاً يندم أن من يطرح بكفر نفسه واضح كيف المسألة وكثير من الناس بالعكس يعني هم أصلاً زنادقة وومنافقون ويزاولون يعني يظهرون أنفسهم أحرفا على الإسلام من المسلمين المتقين لربهم والعاملين بأحكام دينهم إذا التوقف عن التفكير حتى التصريح بكفر الإنسان بي بي حتى حتى التصريح بكفر الإنسان في نفسه هذا حم هذا دوع من الحم واضح المسألة طيب الطرف الثاني من هذا الاحتمال الطرف المقابل له هل نقول انه كل من خالق أمرا ثبث صدقه وثبث حقيته ورسك الكلام هل نقول ان كل من خالق أمرا